وكم من قريه اهلكناها فجاءها باسنا بياتا او هم قائلون فما كان دعواهم اذ جاءهم باسنا الا ان قالوا انا كنا ظالمين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 في الأرض وجعلنا لكم فيها قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم في ِ ا ل ْ أ َ ر ْ ض ِ وجعلنا ََََْ لكم َُ فيها َِ م َ ع َ ي ْ ش قليلا َِ ما َ تشكرون ََُُْ ولقد َََْ خلقناكم َََُْْ ثم َُّ صورناكم َََُّْْ ثم َُّ قلنا َُْ ل ِ ل ْ م َ ل َ ا ئ ِ ك َ ة ِ اسجدوا ُُْ ل ِ آ د َ م َ فسجدوا َََُ إ ِ ل َّ ا إ ِ ب ْ ل ِ ي س َ لم َْ ي َ ك ُ من ْ م َِ الساجدين ََِِّ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 فلما ذاقا الشجره بدت لهما سواتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنه وناداهما ربهما الم انهكما عن تلكما الشجره واقل لكما ان الشيطان لكما عدو مبين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 إ ن الذين كذبوا ب آ ي ا ت ن ا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أ ب و ا ب السماء ولا يدخلون ا ل ج ن ة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين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 ونودوا ان تلكم ا ل ج ن ة أ و ر ث ت م و ه ا بما كنتم تعملون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 وقال موسى يا فرعون اني رسول من رب العالمين حقيق على أ ن لا اقول على الله إ ل ا الحق قد جئتكم ببينه من ربكم فارسل معي بني إ س ر ا ئ ي ل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 وما تنقم منا الا ان آ م ن ا بايات ربنا لما جاءتنا ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين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 و أ و ر ث ن ا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق ا ل أ ر ض و م غ ا ر ب ه ا التي باركنا فيها وتمت ك ل م ة ربك الحسنى على بني إ س ر ا ئ ي ل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون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 و إ ذ أ ن ج ي ن ا ك م من آ ل فرعون يصومونكم سوء العذاب يقتلون ابناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم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 فلما نسوا ما ذكروا به أ ن ج ي ن ا الذين ينهون عن السوء واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عن ما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قرده خاسئين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 و اولئك ل لهم ل إ ن س ق ب ا بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها يفقهون أعين يبصرون يسمعون ولهم ولهم و ل أ ك ا ل أ ن ع ا م بل هم أ ض ل أ و ل ئ ك هم الغافلون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 فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت فيه فلما اثقلت دعوى الله ربهما لئن اتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين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 واذكر ربك في نفسك تضرعا و خ ي ف ة ودون الجهر من القول بالغدو والاصال ولا تكن من الغافلين